بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه اجمعين لازل حديثنا موصولا حول تعليقات على مقدمة شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في التفسير ووصلنا إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يبين حرمة التفسير بالرأي المحض الذي لا يعتمد على الشرع ولا على اللغتي وأن هذا الإنسان الذي يفسر القرآن برأيه إنما هو كاذب ولو أصاب الحق لأنه لم يتعمد الوصول إلى الحق ولم يقصد الوصول إلى الحق ولم يسلك إليه طرقه أشرعه قال رحمه الله تعالى وقال أبو عبيد أيضا حدثنا ما يزيده عن حميد عن أنس أن عمر ابن الخطاب قرأ على المنبري وثاكهة وأب فقال هذه الثاكهة قد عرفناها فما هو الأب ثم رجع إلى المسي فقال إن هذا له التكلف يعومه وقال عبد بن حميد حدثنا شوقي بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنثى قال كنا عند عمر ابن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وثكيث وأبى فقال ما الأب فقال إن هذا لو تكلف فما عليك ألا تدري استدل الشيخ ابن رحمه الله تعالى من هذا على أن الإنسان لا يتكلف ما لا فائدة فيه. ولا يقول في القرآن بغير ولكن لنعلم هنا أن مقصود عمر رضي الله عنه ليس البحث عن المعنى وإنما كان مقصود عمر البحث عن الكل، وما المعنى فإن المعاني في القرآن فنقول ما معنى مثلا الأب ما معنى كذا هذا نلتمسه في القرآن لكن مقصود عمر في هذا والذي جعله عمر تكلفا هو أنه سأل عن الأب ما هو يعني ما كنهه وهذا لا فائدة فيه وهذا لا فائدة فيه إذا معروف أنه من الحشيش وكذا فما عليه أن يعلم كنهه هذا هذا لا فائدة من ورائه قال الشيخ الثام هذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما يعني أبو بكر حين قال أي سمعتوا تقلوني وعمر حين قال إن هذا هو التكلف إنما أراد استكشاف ماهية الأب انتبهت استكشاف ماهية الأب وإلا تكون نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقول تعالى انبتنا فيها حبا وعينبا وقببا وزيتونا خلا وحديقة غلبا وثا فيها وأب... كان وأب يبقى كنا المقصود هو استكشاف ماهية ماهية الأب نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله. وقال ابن جرير حدثنا أخون إبراهيم قال حدثنا علي عن أيوب عن, عن ابن أبي ملئكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأب أن يقول أن يقول فيها اسناده صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي ملئكة قال سأل رجل ابن عباس عن ابن عباس عن, عن يوم كان مقدره ألف سنة فقال ابن عباس فما يوم كان مقدره خمسين ألف سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله, ذكرهم الله في كتابه والله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جند بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أنت جالسني وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سيد أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال لا نقول في القرآن شيئا وقال الليل عن يحيى بن سعيد عن سعيد النسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن وقال شعبة عن عمر بن مرة قال سأل رجل سعيد بن النسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة وقال ابن حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن مسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كان لم يسمع وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدث حدثنا عبيد الله بن عمر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 وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلم السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاطق الله عليك بالسداد وقال أبو عبيد حدثنا معاز عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقص حتى تنظر ما قبله وما بعده حدثنا هشين عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه وقال شعبه عن الله بن أبي السفر قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله وقال أبو عبيد حدثنا هشين قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مصروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله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 ان اتقوا التفسير فانما هو الروايه عن الله كما قال, قال مصفوق رحمه الله تعالى والا فكل هؤلاء قد تكلموا في التفسير لكن حمل كلامهم على الكلام بعلم وحمل هذه الاثار على ترك الكلام بغير علم وهذا الواجب تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى لأن التفسير اخبار عن الله بمراده فليتقي الانسان رب سبحانه وتعالى ولا يقولان الله غير علم. لأن القول على الله غير علم من أكبر الكبائر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي فوحيه ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق. غير حق وأن بالله باله ما لنزل به السلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء بأن هذه الآية يعني رتبة الذنوب من الأفقر إلى الأعلى. فيكون أعلى شيء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأن الشرك إنما فرع على القول سبحانه وتعالى. لغير علم فهذه الأثار وغيرها كثير يدل على تحري سلف الأمة في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وأنه لا ينبغي أحد أن يقول مثلا والله يبدل من هذه الآية كذا أظن أزعم أحسب أن معنى الآية كذا وكذا كل هذا يكون في كلام الله سبحانه وتعالى إنما اليقين وإنما العلم بما ورد في الشرع من التفسير أو بما ورد في اللغة من التفسير لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهذه الآثار الصحيحات ومشاكلها عن علمة الثلاث محمولة على تحروجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه فلا حرج إيه؟ عليه نعم قال رحمه الله ولهذا روى عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافات لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جاهلوه وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبين لتبيننه للناس ولا تبيننه للناس ولا تبتمونه ولما جاء في الحديث <تصفيق> ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة برجان من النار. وقال ابن جرير حدثنا محمد نعم يعني إذن هذا محمور على القول على الله سبحانه وتعالى بالعلم أما إذا كان يعلم ثم سئل عن تفسير الآية ويعلمها فإنه يتعين عليه الاخبار. إذن عندنا مسألة مسألة الأولى حرمة الكلام في التفسير بالعلم المسألة الثانية وجوب الكلام إذا سئل الإنسان عن الآية إذا كان يعلم تفسيرها وبهذا نجمع بين قول الله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وبين قول الله سبحانه وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين الكتاب لا لتبيننه للناس ولا تكتمونه وقال سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا الدين والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم اللاعنون فيذر عندنا وجوب أمرين الأول وجوب الإمساك عن الكلام بلا علم والثاني وجوب الإخبار عن كلام الله سبحانه وتعالى بعلم لأننا لو سكتنا عن تفسير القرآن والإخبار بمراض الله سبحانه وتعالى من كتابه على مقتضى الشرع واللغة فإن الناس ستجهل القرآن وستجهل معانيه وبالتالي لن يقع تدبر القرآن الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن وشار قال. قال حدثنا مؤمل. قال حدثنا شفيعان عن أبي الزناد. قال. قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعضه أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله. إلا الله تعالى لا يعلمه, لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى أعلم نعم. وبهذا يخدم الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى رسالته بهذا الأثر عن المجرير قال حدثنا محمد بن الشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سوفيان عن أبي الزناد. قال الدعباس التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها هذا محتاج إلى أثر ولا كذلك لأن العرب تعرفه من كلامه هذا معروف عند بمقتدأ اللغة وتفسير لا يعبر أحد بجهالته وهذا المعلوم المعروف من الدين بالضرورة فيه. ما فيش واحد يقول لك يعني أقموا الصلاة وتفسير يعلموا العلماء يعني على الرسول وتفسير يعلمه العلماء هذا التفسير الذي يعلمه العلماء معروف الذين يستنبطونه كما قال سبحانه وتعالى ومن من يستمع اليك حتى إذا خرجوا من قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال انيفه فكان ابن عباس من الذين اوتوا العلم ويقول على الخبير فقط فالتفسير يعلمه العلماء بمقتضى بائع الدلالات ومقتضى الاحاديث ومقتضى معرفه الخاص ويعني العام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من الأحكام وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره وهذا الذي يختص الله عز وجل بعلمه إنما هو حقائق ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه من اليوم الآخر جنة والنار والعذاب وغير ذلك وهذا في قول الله سبحانه وتعالى وما يعلم سأوله إلا الله والرسخون في العلم قال العلماء إن قصد بالتأويل في هذه الآية التفسير فإننا نصل فنقول وما علم تأويله إلا الله والراسخون في العلم لأن أهل العلم يعرفون تفسيره وإذا قصد بالتأويل حقائق ما يقول إليه الشيء في الآخرة إذا قصد به ذلك إذا قصد به ذلك فإن المعنى يكون وما يعلم تأويله إلا الله ونقف هنا لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم حقائق ما تأول إليه الأشياء وعليه ورد الوقفان عند السلف وما يعلم تأويله إلا الله ونقف عنده يبقى المعنى وما يعلم حقائق ما تأول إليه هذه الألفاظ وحقائق هذه الألفاظ من ذكر جنة والنار واليوم الآخر وما يكون فيها على الحقيقة نحن نعلم نعم أني في الجنة كذا وأني في النار كذا وكذا لكن حقائق هذه الأشياء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى ولهذا قال العلماء بأن الأمر إذا كان خبرا فتأوله وقوع هذا الخبر متى يقع ما أخبر الله عز وجل به عن اليوم الآخر هذا إذا كنا في اليوم الآخر وأما إذا كان أمرا فحقيقته انتثاله وتأويله انتفال هذا الأمر وإذا كان نهيا فتأويله اشتناب هذا النهي يبقى إذن عندنا الأمور إما أخبار وإما أوامر ونواهي الأخبار تأويلها وقوئها والأوامر والنواهي تأويلها تطبيقها ولهذا فجاء فرحين لما نزل القبيل سبحانه وتعالى إذا جاء نص الله والفتح فقالت عائشة فكذا النبي والسلام بعدها يكتب أن يقوم في صلاة سبحانك ربما وحمدك وكذا قالت يتأور القرآن معنى يتأور القرآن يعني يعني ينفذ ما أمر الله به في كتابه حين قال سبحانه فسبح بحمد ربك وستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا إذا نعلم هذا جيدا هو أن التفسير على أربعة أوجه وجه تعرف العرب من كلمها فتكلم المفسر بمقصد اللغة ومقصد بما لا يصادم الشرع طبعا لان احنا عندنا حقائق لغوية قد تتصادم مع النصوصي في مواضع معينة زي مثلا يجينا الى اشعارة يقولون الله اليد تطلق في اللغة بمعنى النعمة فيجي يفسروا مثلا اليدين اللتين هما صفة لله الله سبحانه وتعالى بالنعمة نقول هذا غلط وان كان في اللغة في مطلق اللغة هذا صحيح لكن عند الانزال هنا غلط لأن ذكر اليدين بالتسنيت والإفراد والجمع مضطرين الله سبحانه وتعالى لا يكونان قط إلا على أنه موصفة لله سبحانه وهذا مختلف لغة أيضا مثلا أو يجو او يجو مثلا يحرفوا يحرفون في الكلم عن يحرفون في عن مواضيع ومخاطبة مثلا لغة عندهم لا لابد أن نطالب بين الحقائق لغوية والحقائق الإيه والحقائق الشرعية وتفسير لا يعذر أحد بجهلته وهو ذكر المعلوم من الدين بالضرورة ألت الزكاة أقيم الصلاة لا تقرب الزنا وتفسير يعلمه العلماء وهذا الذي يعتمد عن الاستنباط وهذا الذي يعلمه الراسخون وتفسير الذي يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الذي يعلن به حقائق ما تقول إليه الأشياء وبهذا يكون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد ختم هذه الرسالة المباركة القيمة التي في هذا الباب ليبين في حاصلها ومجملها أنه لا ينبغي أن تكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا العالم به وينبغي أيضا أن نعلم أن السلف حينما اختلفوا في التفسير فأكثر اختلافين في هذا لما يرجع إلى اختلاف التنوع الذي هو التعبير عن اللفظه الواحده ب يعني مفرضات معانيها وأما التفسير الذي هو وأما الاختلاف الذي هو اختلاف خطابات فهذا يسير جدا جدا بين أهل السنة والجماعة آه ثم حضر رحمه الله تعالى من طرق التفسير بالهوى والرأي وأشد ذلك ما كان من القراءنطسي والرافضي وغيرها هؤلاء من المتدعى الضلال وأنا لا ينبغي لأحد أن يتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا عن علم بالكتاب، بالسنة، بأقوال الصحابة، بأقوال التتابعين. ولهذا بينا طرق التفسير، وأن أحسن طرق التفسير نفسر القرآن بالقرآن، ثم إذا لم تجد فبالسنة، ثم بأقوال الصحابة لأنهم الأعلم بالقرآن والأعلم بالأحوال والأفقه يعني هذا التنزيل، لأنهم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ثم بعد ذلك عن التابعين الذين أخذوا من الصحابة كمجاهد وسعيد بن جبير وابن المسيب وغير هؤلاء فإن لم تجد عند هؤلاء فاجتهد معتمدا على القواعد الشرعية والقواعد اللغوية نسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرمه ان يجزي يا شيخ الإسلام عن هذه بسرعة مباركة وغير من كتبه خير الجزاء ونجعلنا اياكم لمن يستغلون القول فيتبعون احسنه وخذ الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى أليه وأصحابي أجمعين وكان الفراغ من التعليقات على هذه الرسالة في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 28 واربعمائة تن بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بارك الله ورسول محمد وعلى أليه وأصحابي أجمعين